وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 ثم نزعناها منه إنه لا يؤس كفور ولئن أذقنه نعمة أبعد ضرارة مسته لا يقولا نذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 ادْرُؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَصَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتم مُسْلِمُونَ وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 ولئلك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ بِرَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَضَلَّ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 واعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ اطْرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا, فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سأوي إلى جبلي عصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينت وما نحن بتارك آلتنا عن قولك وما نحن بتارك آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقرواها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ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 وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوتسي أبهم وضاق بهم درعة وضاق بهم درعة وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وَإِنَّ لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قُصَّ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ